قَالوا وَمَا عِلْمٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّهِمْ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ அனவி கோரிமின இன் அனில்லும் முபின் تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح فتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلت المشحون فتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين லயமி نَرَبك لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيم كَذَّبَ عادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ <إنني> إِلَيْكُم رَسُولًا آمِينَ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِن أجرية إلا على رب العالمين أتن نو نبي كل ريعا آيات تعبسون وتن فاتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتخذون مصانع لعلكم تخلدون تَنخُرُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَتَقُولُ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنَّ آمِنٌ وَبَنِي وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَنُبَلِّغُهُ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ